وَإِن أحدَ مِنَ المُشْلِكينَ استَجكَ فَأَجرِهُ حتىَا يَسمَعكَ لا اللهَّثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأََّنَ ذَلِكَ بِأَ وَمْ قَوْم ال لا يَعلمون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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم أَوَّلَ أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم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 الذين آمنوا وهاجروا وجادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَالْغُفْرَانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ إِنَّ دَاوُودَ أَجْرٌ عظيم يا أَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدْ تَرَفْتُمُوهَا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 لقد نصركم الله فيما وعدنا كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وطاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم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 شاء إ اللهَّ عَليم حكيم.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 يتخوّف احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ان يعبدوا اله ا واحدا لا اله الا الله سبحانه عما يشركون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 يا ايها الذين امنوا ان كثرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا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 انَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَأْسُهُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا تُخْفِي صُدُورُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ خُرُوجًا لَّأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ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 لَقَادِمٌ تَقُولُ فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ نُؤْذَنُ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 بِي او بِايدينا فَتَرَبصوا اننا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَاقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 لو يجدون ملجأ أو مقارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يغطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم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 وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر الْ المنَافقونَ أَتُ نَزَّل عَلَم صُورًا تُنَِّئُون بماَا فيِي قُلوبم قُلتَهزئ إِ الله مُخرِرجَّ تَحذَرون وَلا إِن سَأللتَم لا يَقولَُّ إِ م كُ قلء بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعثذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويطبضون أيديهم نسوا الله فناسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا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 ولو نلیا کر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 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطرعين مِنَ المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم ولهم عذاب أليم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 فَإِنْ حَلَّ مُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ مَخْلَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِئُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَرَجُّنَّمَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة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 وَلَا تُصلّ على أَحَد مِن غَّ تَأَبَدَوا وَلَا تَقُم على قَابه إِهُ كَفَوبِ الله وَررسُول وَم تُ وَهُُم فَاسِقُون وَلَا تُعجبَكَ أَموالُهُم وَأَولادُهُم إن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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 سَُصيب الذيينَ كَفرَ مِن وَماذاابُ أَلي ليس على ال الطافاءِ وَل على المَرضو وَل على الذيينَ لا يَجدون ماَا يُ ف قُونَ حج إذ نَصحُول للل وَصُول ماَا علىمُحسنينَ مِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ لا ملک قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 وَسَ تُ رَدّونَ إلَ عَالمِ الغَيبِ والالشادَةِ فَيُونَِّأُكُ بِمَاكُُم تَععمللون وَآخَرُونَ مُرجَونَ لِأَمْرِ اللههِ إَّا يُعَذِبهُم وَإَّا يَتُوبُ عَلَيهِم واللهَّهُ عَليمٌ حَكيم.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 ذلكَلك ب بأنَّم لا يُصبُوا ظمَؤُوا وَلا نَصَبوا وَلا مَخْْ مَصَتُ فيِي سَبين الل وَلاَا يطعُون موْوتِ أَ يبيضُ الكُفَّرَ وَل يَناالونَ مِنْ عدُوٍ النَّيلًا إللاا كُتِبَ لَ بعملل صالح ملتے أَحْسَنَ مَا کنویا ملو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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ قِلْضَةِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ نَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَعَذَابًا أَلِيمًا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ور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 فإِن تَوََّ فَقُ حَسبَ اللهَّهُ نَا إِ غَإِ النُ عَلَيْهِ تَكلتُ وَهُو رَّ العرش العظِي